بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم افنضرب عنكم الذكر صفحا ان كنتم قوما وكم ارسلنا من نبي في الأولين وما ياتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سالتم من خلق السماوات والارض وليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا فانشرنا به بلده ميتا كذلك تخرجون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 أم اتخذ مما يخلق بناك وأصفاك بالبنين وإذا بشر أحد بما ورب للرحمن مثلا ضل وجهه, ضل وجهه مسودا وهو كظيم أو من يرشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عمدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا لَمْ يَقْبَلُوهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا وَعَلَىٰ آثَارِهِم مُهْتَدُونَ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالُوا اتَّخَذُوا إِلَّا قَالُوا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 وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطره فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عبيبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم, حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق وقالوا هذا سحر قالوا هذا سحر و به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم اهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخيا ورحمه ربك خير مما يجمعون ولولا ان يكون الناس هم مدى لجعلنا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم صدفا من فضه ومعارج ومعارج عليها يظهرون وبيوتهم ابوابا وسرورا عليها يتكئون وزخرفا وان كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا والاخره عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيض له شيطانا فهو له قرين وانهم ليصدونهم عن السمير ويحسبون انهم مهتدون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 وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَدُونَ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْرِكَ مِنْ رُّسُلِنَا أجعلنا, أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ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 ونادى في الرعو في قومه قال يا قوم أليس ريم الكمسر قال يا قوم أليس ريم الكمسر وهذه الأنهار تجري من تحت أفلا تبصرون أم أنا خيهم من هذا الذي هو مهيء ولا يكاد يبين فلولا لا عليه أسورة من ذهب أو جاء معه أو جاء معه الملائكة ربطين فاستخفق قومه فأطاعه فاستخف إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفوا وانتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما غرد ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما وربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصيبون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل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 وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ طَالِبًا لِجِئْتُكُمْ بِحِكْمَةٍ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَأَوَّلِ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَتَّقُوا اللَّهَ وَأَضِيعُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ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 نطاف عليهم بصحاف من ذهب وَأَكْوَابٍ وفيها ما تشتهيه الأنفس وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وأنتم فيها خالدون وتلك الْجَنَّةُ التي أورثتموها بما كنتم تَعْمَلُونَ لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبرسون وما ظلمناهم ولكن كانوهم الظالمين وما مالك وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ هُمْ فِي غَفْلَةٍ يَعْمَهُونَ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الصَّعِيقَةِ إِذْ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ خَوْفٍ ولكن وَهُمْ أكثركم أَمْ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْعَارَةِ إِذْ هُمْ فِي خِزْيٍ وَهُمْ يَسْتَكْبِرُونَ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْجَزَاءِ إِذْ هُمْ فِي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 يا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون أصح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون